بدأ المسير إلى الهدف والحر في عزم زحف والحر إن بدأ المسير فليكن لا وليقف بدأ المسير إلى الهدف والحر في <صفيق> عزم إن بدأ المسير فليكن لا وليقف والحر إن بدأ المسير فليكن لا وليقف ليس الذي لم يعرف الدرب سوية من عرف إن الذي عرف الهدى يمشي على هدي السلف ليس الذي لم يعرف الدرب سوية من عرف إن الذي عرف الهدى يمشي على هدي السلف بدأ المسير إلى الهدف بدأ المسير إلى الهدف بدأ المسير إلى الهدف بدأ المسير إلى الهدف بدأ المسير إلى الهدف والحر في عزم ذهب بدا المسير الى الهدف والحر في عزم ذهب والحر ان بدا مسير فلن يكله ولن يقف والحر ان بدا مسير فلن يكله ولن يقف الليل لا يقوى على حجم الصباح عن العيون والعين لا ترضى بما قد كان الا ان يكون الليل لا يقوى على حجم صباح عن العيون والعين لا ترضى بما قد كان الا يكون بدا المسير إلى الهدف بدا المسير الى الهدف بدا المسير الى الهدف بدأ المسير إلى الهدف بدأ المسير الى الهدف والحر في عزم ذهب بدأ المسير الى الهدف والحر في عزم ذهب والحر ان بدا مسيره لن يكل ولن يغض والحر ان بدا, والحر إن بدأ والموعد الحق الذي يسعى إليه المقتدون هو حبهم هو موتهم لا شك فيه ولا والموعد الحظ الذي يشع الين المبطون هو هدف وموسم هو لا شك فيه ولا بنن بدا المسير الى الهدف بدا المسير الى الهدف بدا المسير إلى الهدف, بدأ المسير إلى الهدف بدأ المسير إلى الهدف بدا المسير الى الهدف والحر في عزم ذهب بدا المسير الى الهدف والحر في عزم ذهب والحر ان بدا المسير فليكن ليقا وليقف والحر ان بدا مسيره فليكن ليقا وليقف يا ايها الحر الذي قطع المفاوذ والكفاف اشرف علينا ان انا قد شقنا ضوء النهار يا ايها الحر الذي قطع المنفا ود والقفى اشفق علينا اننا قد شقنا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 نار العقيدة أو في عدمنا شعاء <سؤال> الله اكبر إنها نعم العقيده والشعار يا للعقيده اوقدت في, في عزنا شعل التدى الله اكبر انها نعم العقيده والشعار بدأ المسير إلى الهدف بدل المسير الى الهدف <سؤال> بدل المسير الى الهدف بدل المسير الى الهدف بدل المسير, المسير الى الهدف والحر في he does have